نهتدي به إلى صراطك المستقيم ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا لما في صدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والاقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال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 اللهم اعصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم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 Allahu Akbar. nie ilaha miejsca, So, so. so, so. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلي المغضوب عليهم ولا ونليل امين ان الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي قمتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون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 ولي حبيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزعا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Allahu akbar. Min Allahu liman hamida. Rabna. بُدُوِّرِيَّكَ نَسْتَعِينِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَعْلُومَةِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ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 حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلأ شده وبلأ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي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 جعل <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَامًا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 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وإن